إلا جو اغلن من الكون وليل جنوا فمن وَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تشاء بِهِ من تشاء أَلْوَانُهَا Kul zulumen kesa u bi Kalan tüm وخان <تصفيق> Well, no, no. Oh, my God. Woo! <laughs> तो गब् والله أعلم بنا وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ خَسَرَ وَأَنْبَتَ لَبَسَ خَسَرَ وَكَفَرَ Onları <Sessizlik> يا ذكي يا رَبِّ قال رب وقدقا بكلمة من الله وسيدا وخفورا Ka kâsîr ve sâb bilâ والكون بك <تصفيق> <تصفيق> Yeah بموخي إليك وما كنت لدي you <shrie> All right. <laughs> لَبِئْسٌ بِمَا تَكُولُونَ وَمَا تَذْخُونَ فِي بُوٌّكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْلِكُونَ o um, um. ولما أخذ سعيد